بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات التقوى ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن تقدم لكم ضمن س ل س ل ة مختارات التقوى هذه ا ل م ا د ة والتي هي بعنوان دار المتقين ل ف ض ي ل ة الشيخ سعد بن عبد الله البرك ي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 وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إ ل ى يوم الدين ايها ا ل ا ح ب ة في الله السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ س ا ل الله جل وعلا أ ن يجمعنا بكم في دار كرامته أ س ا ل ه سبحانه وتعالى أ ن ي ه ي أ لنا ذاك المقام الكريم الذي أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أ ب و ا ب ا ل ج ن ة بقوله إ ن من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة بابا ما بين م ص ر ع ي ه م س ي ر ة س ت م ا ئ ة عام و ل ي أ ت ي ن عليه يوم وهو كضيض بالزحام س أ ل الله جل وعلا ان يجعلنا و إ ي ا ك م من أ ه ل ا ل ج ن ة والحديث أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة مرتبط غ ا ي ة الارتباط بهذه ا ل م ق د م ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل م و ف ق ة التي تفضل بها الشيخ عبد الرحمن سدده الله ذاك أ ن ا ل ج ن ة هي جزاء عباد الله المتقين جزاء عباده المتمسكين المهتدين بكلام رب العالمين و س ن ة سيد ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين و إ ن أ ي عمل مهما بلغ ضجيج صوته وكثره ازدحام حوله وكثره أ ت ب ا ع ه ما لم يكن مقيدا بعلم الكتاب و ا ل س ن ة فعلى خطر ان يكون أ ص ح ا ب ه كما قال جل وعلا عامله ن ا ص ب ة تصلى نارا ح ا م ي ة فلا أ م ا ن من الزلل ولا ن ج ا ة من ا ل ه ل ك ة إ ل ا بتقييد هذا الاتجاه وضبط هذا الحماس وتوجيه هذه ا ل ص ح و ة بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله خلق الله الدنيا وجعلها وجعل ما عليها إ ل ى الفناء والزوال أ م ا الدنيا فلن يخلد فيها أ ح د و ل يبقى فيها أ ح د أ ب د ا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ب الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وقال يا محمد عش ما شئت ف إ ن ك ميت و أ ح ب ب من شئت ف إ ن ك مفارقه و أ ع م ل ما شئت ف إ ن ك مجزي به واعلم أ ن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هذه الدنيا مهما تزخرفت ومهما تزينت ّ ومهما تعطرت وتطيبت ل أ ص ح ا ب ه ا ف إ ن ه م يعلمون لا م ح ا ل ة أ ن ه م يفارقونها من النور إ ل ى القبور ومن ا ل س ا ع ة إ ل ى الضيق ومن الاجتماع إ ل ى ا ل ف ر ق ة ومن ا ل أ ن س إ ل ى الوحشه ومن ا ل ل ذ ة إ ل ى الكدر طبعت على كدر و أ ن ت تريدها صفوا من ا ل أ ق ذ ا ء و ا ل أ ك د ا ر ومكلف ا ل أ ي ا م ضد طباعها متطلب في الماء جلوه نار يقول القائل أ ح ب ليالي الهجر لا فرحا بها عسى الله ي أ ت ي بعدها بوصال ي و أ ك ر ه أ ي ا م الوصال ل أ ن ن ي أ ر ى كل وصل معقبا بزوالي أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله نحن في دنيا أ ش غ ل ت ن ا و أ ل ه ت ن ا ولعبت ب أ ه و ا ئ ن ا و أ خ ذ ت منا جهدنا حتى أ ص ب ح ن ا نضع لديننا فاضل أ و ق ا ت ن ا ونضع لدعوتنا آ خ ر اهتماماتنا ونجعل لعقيدتنا آ خ ر ما يبقى من فكرنا وذهننا واشتغالنا يقول ابن القيم في نونيته التي سنسير هذه ا ل ل ي ل ة معها شوطا طويلا يقول لا يلهينك منزل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 أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله إ ن ن ا ما عرفنا الدنيا ح ق ي ق ة ا ل م ع ر ف ة وما عرفنا ا ل آ خ ر ة ح ق ي ق ة ا ل م ع ر ف ة وما عبدنا الله حق عبادته وما قدرناه حق قدره وما شكرناه حق شكره ولو قمنا بذلك لما ادخرنا س ا ع ة بل ل ح ظ ة بل ث ا ن ي ة لما ادخرناها في ط ا ع ة الله وجهاد أ ع د ا ء الله و ا ل د ع و ة إ ل ى توحيد الله سبحانه وتعالى من أ ج ل ماذا من أ ج ل الحصول على مرضاه الله جل وعلا إ ن ك ل م ة الله لعباده في ا ل ج ن ة يوم أ ن يتجلى الجبار جل وعلا ويتجلى لعباده في الجنه ة ويكشف ع ن م الستر ويكشف لهم الستر ويقول يا عبادي قد رضيت عنكم قد ر ض ي ت عليكم أي بشاره هذه رضي الله عنهم ورضوا عنه أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة والله إ ن الواحد منا لو كان مدرسا فقيل إ ن مدير ا ل م د ر س ة غاضب عليك غير راض عنك ولو قيل إ ن أ م ي ر ا ل م ن ط ق ة غاضب عليك غير راض عنك ولو كان في بلد وقيل إ ن رئيسها أ و زعيمها أ و حاكمها غاضب عليك وليس براض عنك لاشغلك ذلك الغضب وتمنيت رضاه فما بالك ل لو ك ح ص لو حصل لك رضا رب العالمين رضا ملك الملوك رضا الرب الذي بيده ن و ا ص العباد رضا الرب الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويقبض ويبسط رضا الرب الذي إ ذ ا رضي عنك فلا ت س أ ل عن رضا أ ي مخلوق بعده و إ ن سخط عليك فلن ينفعك رضا الناس أ ب د ا هذا الرضا وتعده في دنياك حصنا ً وعونا ولاخرتك عزا وامنا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إ ل ا التي كان قبل الموت يبنيها ف إ ن بناها بخير طاب مسكنه و إ ن بناها بشر خاب بانيها اعمل لدار البقى رضوان خازنها الجار أ ح م د والرحمن بانيها أ ر ض لها ذهب والمسك طيبتها والزعفران حشيش نابت فيها هذه الدار هي ا ل ج ن ة ن ع م ة جزاء المتقين ا ل ج ن ة دار ا ل أ م ا ن والمنا و ا ل م ن ة هذه ا ل ج ن ة يا حبذا ل ج ن ة واقترابها طيبه وبارد شرابها هذه الجنه ة حيَّ ع ل ى ا الجنة هذه حي على طريقها حي على س ن ة قائدها والهادي إ ل ي ه ا فحي على جنات عدن ف إ ن ه ا منازلك ا ل أ و ل ى وفيها المخيم ولكننا سبي و ل ك ن ن اسرى أ ولكننا مساجين ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إ ل ى أ و ط ا ن ن ا ونسلم ا ل ج ن ة هي الجزاء الذي أ ع د ه الله لعباده المتقين إ ن الله وعد المتقين ب ا ل ج ن ة وعد الصابرين ب ا ل ج ن ة وعد الصادقين ب ا ل ج ن ة وعد المجاهدين ب ا ل ج ن ة وعد الدعاه إ ل ى سبيله ب ا ل ج ن ة وعد ا ل ه د ا ة إ ل ى توحيده ب ا ل ج ن ة وما كان في ا ل ق ر آ ن وعد بملك أ و وعد بمال أ و وعد بعرض من الدنيا أ و حطامها الفاني أ و شيء من الملذات إ ن م ا الوعد هو ا ل ج ن ة قال تعالى وجزاهم بما صبره وحريرا وقال تعالى ومن يات ل ومن ي أ ت ه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا جنات تجري عدن م ن الأنهار تحتها و ذ ل ك تزكى جزاء من و ق ا ل ت ع ا ا ل ل ل ى إن ه ا ش ت ر من ا ل م م ؤ ن ي ن أنفسهم ب أ ن ل م ا للعلوم ج ن ة و ق ا ت ا ى أ ا ا ل ذ ي ن س ع د و ا ف ف ي الجنة, وقال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة وقال تعالى تلك ا ل ج ن ة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال تعالى والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من ا ل ج ن ة غ ر ف ا وقال تعالى و أ م ا من خاف مقام ربه وناى النفس عن الهوى ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى وقال تعالى وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن وجنة, وجنة عرضها ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك يدخلون ا ل ج ن ة وقال تعالى أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة فندي فيها خالدون وقال تعالى ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر وقال تعالى إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا ا ل ص ا ل ح كانت لهم جنات ا لهم ل ف ر د ولما س ن ز ا وقال تعالى ا ل إن ت ق ي في ن ن ج ت ونهر عند في مقعد م صدق عند مليك مقتدر ولما لقي ك م ت د ر ولما ل ق ا ل أ ن ص ا ر نبي الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ب ي ع ة ا ل م ش ه و د ة قالوا بايعناك على ماذا على أ ن نمنعك مما نمنع عنه انفسنا و ازرنا و نساءنا فما لنا يا رسول الله نحن بايعناك على أ ن نقتل دونك و بايعناك على أ ن نمنعك مما نمنع عنه نساءنا و أ ب ن ا ء ن ا و ازرنا و محارمنا فما الذي لنا ماذا تعطينا هل تعطينا و ل ا ي ة هل تعطينا حكم هل تعطينا منصب هل تعطينا و ز ا ر ة هل تعطينا ر ئ ا س ة الوزراء ماذا تعطينا فقال لكم ا ل ج ن ة ف ق ايها ل لكم الجنة أ ا ل أ ح ب ة ا ل ج ن ة هي الوعد ا ل ج ن ة هي الجزاء ا ل ج ن ة هي الثواب ا ل ج ن ة هي ا ل م آ ل ا ل ج ن ة هي الثمن ا ل ج ن ة هي الصفقه ا ل ج ن ة هي ا ل ت ج ا ر ة ا ل ج ن ة هي ا ل غ ا ي ة ا ل ج ن ة هي المنتهى بعد ر ح م ة الله سبحانه وتعالى أ ح ب ت ن ا في الله إ ن ا ل ج ن ة التي أ ع د ه ا الله جل وعلا وهي ج ن ة ا ل آ ن م و ج و د ة هي ج ن ة ا ل آ ن م و ج و د ة هي ج ن ة فيها من عباد الله م ن ي ن ع م هذه ا ل ج ن ة ليست ثمنا ل أ ع م ا ل ن ا ليست ثمنا لسعينا ولا لكدنا أ و تعبنا أ و صلاتنا أ و قيامنا وصيامنا إ ن م ا هي فضل ورحمة ومنة وكرامة وعلا من الله جل、وعلا. ثبت في صحيح مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه لن يدخل أ ح د منكم ا ل ج ن ة بعمله قالوا ولا أ ن ت يا رسول الله أ ن ت أ ي ه ا النبي الذي جاهدت في ا ل ل ه حق جهاده الذي بلغت ا ل ر س ا ل ة و أ د ي ت ا ل أ م ا ن ة ونصحت ا ل أ م ة البر الرؤوف الرحيم بهذه ا ل أ م ة أ ن ت أ ي ه ا النبي الذي قمت حتى تفطرت قدماك أ ن ت أ ي ه ا النبي الذي ربطت على بطنك حجرين من الجوع في سبيل الله أ ن ت أ ي ه ا النبي الذي صبرت على ما أوتي على ما جاءك و أ ص ا ب ك في سبيل الله وفي ذات الله قالوا حتى أ ن ت يا رسول الله قال حتى أ ن ا إ ل ا أ ن يتغمدني الله برحمته أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة حديثنا اليوم عن دار ليست في الخيال بل هي في ا ل ح ق ي ق ة حديثنا اليوم عن دار ليست في ا ل أ ح ل ا م بل هي في الواقع حديثنا اليوم عن دار ق ا ئ م ة م و ج و د ة فيها من ينعم بنعيم قد عجله الله له جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت جعفر بن أ ب ي طالب ملكا يطير في ا ل ج ن ة بجناحين وروى الطبراني وابن ع د ي والحاكم عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت ا ل ج ن ة ا ل ب ا ر ح ة فنظرت فيها ف إ ذ ا جعفر يطير مع ا ل م ل ا ئ ك ة و إ ذ ا ح م ز ة متكئ على سرير ح م ز ة سيد الشهداء الشهداء قال الله جل وعلا فيهم لا تحسبنهم أ م و ا ت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون هذا ح م ز ة سيد الشهداء إ ن ه ما فنيت حياته م ن ق ذ ت روحه ما زهقت نفسه ف أ ص ب ح ج ث ة لا حراك لروحها بل هو عند رب العالمين في ج ن ة النعيم قال صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا ح م ز ة متكئ على سرير في ا ل ج ن ة الله أ ك ب ر وقال صلى الله عليه وسلم دخلت ا ل ج ن ة فاستقبلتني ج ا ر ي ة فقلت لمن أ ن ت أ ي ت ه ا ا ل ج ا ر ي ة فقالت أ ن ا لزيد بن ح ا ر ث ة صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في الجامع وروى الترمذي والحاكم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت ا ل ج ن ة فسمعت فيها ق ر ا ء ة فقلت من هذا قالوا ح ا ر ث ة بن النعمان كذلكم البر كذلكم البر وكل هذه صححها ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع ة الصغير ة قال ابن القيم يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن ب ج ن ة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من ا ل أ ث م ا ن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 و َ ايها َْْ ل َ ا َ وَيَوْمَ الاحبه ْْ يَوْمَ و َ ص ل ِ ل وَاجْعَلْ معوت جَمَالِهَا ل ْْ مِنْ ْ ف ِِ رَمَضَانِ ط ر مُعُوتَ َ وَسِرَ تَلْقَى الْمَخَاوِفَ ا د ِ وَهِيَ ذات أيها الأحبة عندما يساق اهل الجنه إ ل ى الجنه معززين مكرمين زمرا زمرا إ ل ى جنات النعيم إ ذ ا أ ق ب ل و ا على أ ب و ا ب ه ا فتحت لهم أ ب و ا ب ه ا شرعت لهم أ ب و ا ب ه ا من المصاريع إ ل ى المصاريع تفتح هذه ا ل أ ب و ا ب ثم تجد جموعا من المستقبلين جموعا من المهنئين جموعا من المضيفين جموعا من المكرمين ا ل م ل ا ئ ك ة الكرام يهنئون أ ه ل ا ل ج ن ة ب س ل ا م ة الوصول عندها عند هذا الباب بعد ماذا بعد معاناه ط و ي ل ة بعد ا ل ن ف ك في الصور بعد الخروج من ا ل أ ج د ا د بعد الحشر بعد النشر بعد الهول بعد تطاير الصحف بعد رجحان الموازين إ م ا بحسنات أ و بغيرها بعد أ ن ت د ن ا ل خ ل الشمس ق بعد تدن أن ا من الخلائق فتكون على رؤوسهم قد رميل قد ر م يوم ل ي أ و بعد أ ن يشتد الكرب ب أ ه ل الموقف حتى يقول أ ه ل الموقف من يشفع لنا يشفع من من من يُخلِّصُنا من يُعينُنا ي د فيقول ع عن ن موقفنا ا هذا ف ل إلى آدم لا يريدونه أن يُخلِّص بل ت ت ف شفاعة و يُريدونه يُريدون ن أن منه آدم ي لا لا يذكرُ ذنبَه لست لها فيذهبون بعد ذلك إ ل ى إ ب ر ا ه ي م فيقول لا لا لست لها فيذهبون إ ل ى نوح فيقول لا لا لست لها ويمرون بعدد من أ و ل ي العزم من الرسل حتى ي أ ت و ن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا و إ م ا م ن ا وهادينا وقدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع إ ل ى ربك ما نحن فيه من ش د ة هول وحال فيقول أ ن ا لها يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح العزيز الجبار يفتح الله علي بمحامده لم ولم اكن أ ع ر ف ه ا قبل ذلك الحين ثم اخر ساجدا ً عند ربي أ س ب ح ه و أ د ع و ه و أ ح م د ه و أ ن ا ج ي ه حتى يقول الجبار جل وعلا يا محمد ارفع ر أ س ك واسل تعطه واشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم الشفاعه العظمى لاهل الموقف أن ان يخفف َُّ عنهم ما هم فيه من الكرب العظيم ثم يشفع ل أ ق ويشفع ا ا م من م م ن ل ؤ ن فيدخلون الجنة بغير ي و حساب ويشفع لاقوام أ ق و م د ا س ت ح ق النار ف ي ع تخفف درجاتهم في النار أ و يخرجون من النار بعد أ ن يمكثوا منها أ و فيها قليلا ويشفع شفاعه خ ا ص ة لعمه عبد المطلب ذاك الذي كان كثيرا ما يحنو و ي ح ذ ب عليه ويصونه ويحوطه ويعينه ويقف معه ويجالد قريشا دونه ولكن ما نفعه ذلك ل أ ن ه ما قال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له أ ب و طالب الذي يقول ولقد علمت ب أ ن دين محمد من خير أ د ي ا ن ا ل ب ر ي ة دينا لولا الملامه أ و حذار م س ب ة لوجدتني سمحا بذاك مبينا والله لن يصلوا إ ل ي ك بجمعهم حتى أ و س د في التراب دفينا ل الذي وقفة الجبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما نفعه ذلك ب ما وقف وقفة ومع نفعه مع ل أ ن ا ل ج ن ة لا يدخلها إ ل الا ا م و و ح د ن لأن ل لا يدخلها إلا ج ن ة من سلم من الشرك من سلم من نواقض التوحيد من سلم مما يشوب توحيده و إ ي م ا ن ه تخيَّل أخي في الدنيا أنك مع زمرةٍ من الكرام و ا ل أ ك ا ب ر ذوي الحسب والنسب والمال والجاه والثروه تقدمون إ ل ى قصر من القصور ف إ ذ ا دنوتم فتحت أ ب و ا ب القصور لكم وخرج المهنئون وضربت لكم التحايا واصطفت الناس بين أ ي د ي ك م أ ل ا تجدون عظمه بالنفوس أ ل ا تجدون شيئا ي م ل أ القلوب فما بالك إ ذ ا فتحت أ ب و ا ب ليست أ ب و ا ب قصور الدنيا التي تفنى وتهرم وتبيد ونبني القصور المشمخرات في السماء وفي علمنا أ ن ا نموت ونخ وتقرب ن خ و أ م و ا ل ن ا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أ ي قصر يفتح قصور ا ل ج ن ة أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يوم أ ن تفتح و ا ل م ل ا ئ ك ة هم الذين يستقبلون ويهنئون ويقولون سلام عليكم طبتم حياكم الله طبتم بياكم الله طبتم أ ك ر م ك م الله نجاكم الله هداكم الله وفقكم الله التحايا من ا ل م ل ا ئ ك ة ب ا ل ب ش ا ر ة و ا ل ت ه ن ئ ة لهذه ا ل أ ق د ا م التي جازت على الصراط والصراط الذي نصب على جسر جهنم والكلاليب ُ تخطف الناس عن يمينه وشماله أ ل ي س حريا ً أ ن ي ه ن َّ أ عابر بعد أ ن جاوز هذا الصراط بلى والله هذا المشهد العظيم يقول فيه ربنا جل وعلا وسيق الذين اتقوا َ ربهم ََُّ الى الجنه زمرا حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين طابت أ ع م ا ل ك م طابت أ ق و ا ل ك م طابت عقيدتكم أ ص ب ح ت نفوسكم ز ك ي ة وقلوبكم ط ا ه ر ة فبرحمه الله ثم بهذا استحققتم ان تكونوا من اهل الجنه ثم ي أ ت ي أ ق و ا م من المؤمنين يدنون قبيل دخولهم من ا ل ج ن ة لكن تهدب ّ نفوسهم وتنقى ّ أ ب د ا ن ه م روى البخاري في صحيحه عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على ق ن ط ر ة بين ا ل ج ن ة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إ ذ ا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول ا ل ج ن ة فوالذي نفس محمد بيده لاحدهم أ ه د ى بمنزله في ا ل ج ن ة منه بمنزله كان في الدنيا أ ي كرامه اي ع ز ة أ ي نعيم يوم أ ن تصفى يوم أ ن تنقى يوم أ ن تطهر ثم تدخل ا ل ج ن ة أ ن ت تعرف مكانك في ا ل ج ن ة كما تعرف بيتك لا تتعداه إ ل ى بيت جارك ولا تقصر ت عنه إ ل ى بيت جار آ خ ر بل أ ن ت أ ه د ى في... لمنزلك في ا ل ج ن ة من هدايتك لمنزلك في الدنيا ثم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هناك كوكبه هناك ز م ر ة هناك ث ل ة يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب يدخلون الجنة بغير حساب روى البخاري في صحيحه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أ و ل ز م ر ة تلج ا ل ج ن ة صورتهم على ص و ر ة القمر ل ي ل ة البدر لا ي ب ص ق و ن فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آ ن ي ت ه م فيها الذهب أ م ش ا ط ه م من الذهب و ا ل ف ض ة ومجامرهم ا ل أ ل و ه ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا ت ب ا غ ر قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكره وعشيه واسمعوا قول الله ونزعنا ما في صدور من غل إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين واسمعوا قول الله والسابقون السابقون أ و ل ئ ك المقربون في جنات النعيم ث ل ة من ا ل أ و ل ي ن وقليل من ا ل آ خ ر ي ن على سور م و ض و ن ة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون ب أ ك و ا ب واباريق و ك أ س من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكئة م ا يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ث ي م ا الا قيلا سلاما سلاما ايها الاحبه إ ن خير الكلام كلام الله, إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم هذا و أ و ل ز م ر ة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثمان ي السابقون هم وقد كانوا هنا أ ي ض ا اولي سبق إ ل ى ا ل إ ح س ا ن وقال في ا ل ز م ر ة ا ل أ خ ر ى و ا ل ز م ر ة ا ل أ خ ر ى ك أ ض و ا كوكب في ا ل أ ف ق تنظره به العينان أ م شاطهم ذهب ورشدهم فمسك خالص يا ذ ل ة الحرمان أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هؤلاء الذين يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب من هم وكم عددهم قال صلى الله عليه وسلم اعطيت سبعين أ ل ف ا ً من أ م ت ي يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب وجوههم كالقمر ل ي ل ة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد انظروا الى هذا النبي البر الرحيم الحبيب ب ا ل أ م ة صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت ربي طلبت ا ل ز ي ا د ة أ ر ي د أ ن يدخل أ ك ث ر من سبعين أ ل ف من أ م ت ي أ ر ي د أ ن يدخل ا ل ج ن ة بلا حساب قال فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد سبعين أ ل ف ا صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع وفي مسند أ ح م د وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أ ب ي ا م ا م ة ب إ س ن ا د صحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أ ن يدخل الجنه من أ م ت ي سبعين أ ل ف ا بلا حساب عليهم ولا عذاب مع كل أ ل ف سبعون وثلاث حثيات من حثيات ربي صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في الجامع وذكر في هذه ا ل ر و ا ي ة ز ي ا د ة وثلاث حثيات من حثيات ربي أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة نحن العصاه نحن المفرطون نحن المقصرون متى ندخل ا ل ج ن ة متى نرد إ ل ى أ ب و ا ب ه ا إ ن من معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن من كان يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله ولم ي أ ت ي بما ينقض التوحيد أ و يوجب الشرك والكفر ف إ ن ه لو دخل النار لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل ا ل ج ن ة ولكن الله أ ع ل م كم يمكث ب هذه النار روى مسلم في صحيحه عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا أ ه ل النار الذين هم أ ه ل ه ا ف إ ن ه م لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أ ص ا ب ت ه م النار بذنوبهم أ و قال بخطاياهم فاماتتهم إ م ا ت ة حتى إ ذ اذا كانوا فحمًا حتى إ كانوا بسبب لهيب النار وحرها ونارها وسمها م وعذابها حتى إ ذ ا كانوا فحما اذن ب ا ل ش ف ا ع ة ف ج ئ ء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على انهار الجنه ثم قيل يا أ ه ل الجنه افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبه تكون في حميل السيل رواه مسلم ولمسلم من حديث جابر بن عبد الله يرفعه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إ ل ا دارات وجوههم حتى يدخلون ا ل ج ن ة رواه ا ل إ م ا م مسلم وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون ا ل ج ن ة يسميهم أ ه ل ا ل ج ن ة بالجهنميين يسميهم أهل الجنة بالجهنميين كما في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار ب ش ف ا ع ة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون ا ل ج ن ة يسمون الجهنميين وفي الطويل وصف في فرغ صحيح حديث يا أبي هريرة في وصف الآخرة حتى مسلم من من الآخرة الله القضاء بين العباد بين إذا و أ ر ا د أ ن يخرج برحمته من أ ر ا د من أ ه ل النار أ م ر ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أ ر ا د الله أ ن يرحمه ممن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله والشر تذكروا من لا يشرك بالله شيئا قال فيعرفونهم في النار يعرفونهم ب أ ث ر السجود ت أ ك ل النار من ابن آ د م إ ل ا أ ث ر السجود حرم الله على النار أ ن ت أ ك ل ه فيخرجون من النار وقد ا م ت ح ش و ا فيصب عليهم ماء ا ل ح ي ا ة فينبتون منه كما تنبت ا ل ح ب ة في حميل السيل ولكن خرجوا ودخلوا خروجاً ودخولاً الأحبة هؤلاء الذين خرجوا من النار ودخلوا الجنة بال النار إلى الجنة من من أيها آخرهم ما ما بال آ خ ر ه م خروجا من هذا العذاب ودخولا في ب د ا ي ة النعيم أ ت ر ا ه يظن أ ن بقي له من النعيم شيء انظروا إ ل ى حال عبد من عباد الله في هذا الحديث الصحيح الطويل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آ خ ر من يدخل ا ل ج ن ة رجل فهو يمشي م ر ة ويكبو م ر ة وتسفعه النار م ر ة ف إ ذ ا ما جاوزها التفت إ ل ي ه ا ذلك العبد الذي خرج من النار يمشي ويكبو ويسقط ويقوم يلتفت إ ل ى النار بعد أ ن جاوزها ويقول تبارك الذي نجاني منك, تبارك الذي نجاني منك لقد أ ع ط ا ن ي الله شيئا ما أ ع ط ا ه أ ح د ا من ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن يظن أن أ ن أ ن ع م النعيم هو نجاته وسلامته من النار قال فترفع له ش ج ر ة فيقول الله عز وجل يا ابن آ د م لعلي ان أ ع ط ي ت ك ه ا س أ ل ت ن ي غيرها فيقول لا يا رب ي لا يا رب ي ويعاهد العبد ربه الا ي س أ ل الله غير البلوغ إ ل ى هذه ا ل ش ج ر ة قال وربه عز وجل يعذره ل أ ن ه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه الله من هذه ا ل ش ج ر ة فيستظل ذلك العبد بظلها ويشرب من مائها ف إ ذ ا استقر فيها رفعت له ش ج ر ة هي أ ح س ن من ا ل أ و ل ى فيقول العبد أ رب ي ربي أ د ن ن ي من هذه ا ل ش ج ر ة ل أ ش ر ب منها و ل أ س ت ظ ل بظلها لا أ س أ ل ك غيرها فيقول الله جل وعلا يا ابن آ د م أ ا لم تعاهدني الا تسالني غيرها فيقول لعلي يقول الجبار جل وعلا لعلي ان أ د ن ي ت ك منها ت س أ ل ن ي غيرها فيقوم العبد يعاهد ربه أ ل ا ي س أ ل ه غيرها وربه تعالى يعذره ل أ ن ه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه ُ الله منها فيستظل ُّ بظلها ِّ ويشرب ُ من مائها ثم ترفع ُُ له ش ج ر ة ٌ عند باب الجنه ة كل ذ ا كل هذه الاماني كل هذه الطيبات قبل وصول باب الجنه ثم ترفع ُُ له ش ج ر ة ٌ عند باب الجنه وهي احسن ُ من الاوليين فيقول العبد أ ي ربي أ د ن ن ي من هذه ل أ س ت ظ ل بظلها و أ ش ر ب من مائها لا أ س أ ل ك غيرها يا ربي فيقول الله يا ابن آ د م أ ل م تعاهدني الا ت س أ ل ن ي غيرها قال بلى يا رب ي لا أ س أ ل ك غيرها وربنا عز وجل يعذره ل أ ن ذلك العبد يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه الله منها ف إ ذ ا أ د ن ا ه الله من هذه ا ل ش ج ر ة سمع أ ص و ا ت أ ه ل ا ل ج ن ة فيقول العبد يا رب أ د خ ل ن ي ه ا فيقول يا ابن آ د م وما الذي يرضيك أ و ي ق ط ع م س أ ل ت ك يا عبد أ ي ر ض ي ك أ ن أ ع ط ي ك الدنيا ومثلها معها قال, يا قال العبد يا ربي أتستهزئ رب أ ت س ت ه ز ئ مني و أ ن ت رب العالمين فضحك ا بن مسعود رضي الله عنه فقال ابن مسعود أ ل ا ت س أ ل و ن ن ي لم ا ضحكت فقالوا مم ا ضحكت قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله فقال من ضحك رب العالمين حين قال أ ت س ت ه ز ئ بي و أ ن ت رب العالمين فيقول إ ن ي لا أ س ت ه ز ئ منك ولكني على ما أ ش ا ء قادر أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم أ ي ه ا ا ل ج ن ة نعيم وخلود وبقاء لا فناء بعده إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وفي الحديث عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل ا ل ج ن ة ينعم ولا ي ب أ س ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه رواه ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه ايها ا ل أ ح ب ة من هؤلاء الذين يبيعون ا ل ج ن ة بسفر إ ل ى الخارج في ا ل إ ج ا ز ا ت يعاقر الشراب وصور العاريات وفرش البغايا والزانيات من هؤلاء الذين يبيعون ا ل ج ن ة بنعيم أ ع د الله فيه ل أ ه ل ا ل ج ن ة ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر جلس ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ذات يوم ي س أ ل و ن النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنه فقال صلى الله عليه وسلم, فقال صلى الله عليه وسلم في وصف ا ل ج ن ة قولا لذيذا جميلا طيبا قال صلى الله عليه وسلم ا ل ج ن ة ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة وملاطها المسك الاذن وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا ي ب أ س ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه رواه أ ح م د والترمذي وهو صحيح وصدق الله حيث, حيث يقول واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا, وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أ م ا ما أ خ ف ا ه الله عن أ ه ل ا ل ج ن ة من نعيمها فشيء عظيم لا تدركه العقول ولا تصل إ ل ى كنهه ا ل أ ف ك ا ر قال تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه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 أ م حسب الذين اجترحوا السيئات أ ن نجعلهم كالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم هل يستوي أ و ل ئ ك الذين تعرض عليهم ا ل أ ف ل ا م فيقولون انا نخاف الله ونستخدم البصر في طاعه الله مع الذين يسهرون البصر على معصيه الله هل يستوي أ و ل ئ ك الذين يصومون النهار ويقومون الليل مع أ و ل ئ ك الذين ضيعوا صيامهم وناموا عن ص ل ا ة الفجر هل يستوي أ و ل ئ ك الذين يتعففون عن الحرام وينتبهون كيف يدخلون الحلال مع الذين يجمعون المال ب ا ل ر ش و ة وبكل سبيل لا يبالون أ م ن حلال أ م من حرام لا و ل أ ج ل ذلك ف إ ن من دخل ا ل ج ن ة ولو بعد خروجه من النار ف إ ن ه في درجات م ت ف ا و ت ة بينه وبين أ ه ل ا ل ج ن ة السابقين روى البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من آ م ن بالله وبرسوله و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة وصام رمضان كان حقا على الله أ ن يدخله ا ل ج ن ة جاهد في سبيل الله أ و جلس في أ ر ض ه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله افلا نبشر, أفلا نبشر الناس فقال صلى الله عليه وسلم إ ن في ا ل ج ن ة م ئ ة درجة م ئ ة د ر ج ة أ ع د ه ا الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء و ا ل أ ر ض ف إ ذ ا س أ ل ت م الله ف ا س أ ل و ه الفردوس ف إ ن ه أ و س ط ا ل ج ن ة و أ ع ل ى ا ل ج ن ة قال و أ ر ا ه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة درجات ا ل ج ن ة منازل ا ل ج ن ة غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة ثبت في الصحيح عن أ ن س أ ن أ م ح ا ر ث ة أ ت ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل ولدها ح ا ر ث ة في م ع ر ك ة بدر اصابه سهم طائش فقالت يا رسول الله قد علمت تقول أ موقع حارثة ر ل ل س ل رسول الله يا د ل م موقع ت ح ا ر ث ة من قلبي ف إ ن كان ح ا ر ث ة في ا ل ج ن ة لم أ ب ك ي عليه و إ ل ا سوف أ ر ي ك ما أ ص ن ع ان لم يكن في ا ل ج ن ة فقال لها أ ج ن ة و ا ح د ة هي يا أ م ح ا ر ث ة إ ن ه ا جنان ك ث ي ر ة و إ ن ولدك ح ا ر ث ة قد أ ص ا ب الفردوس ا ل أ ع ل ى منها الله أ ك ب ر ا ل ج ن ة درجات فهنيئا لمن كان في أ ع ل ى درجاتها هنيئا لمن نالها ب ر ح م ة الله هنيئا لمن شمر لها و أ ع د لها وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا التفاوت الواضح في درجات ومنازل أ ه ل ا ل ج ن ة ففي الصحيحين عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة يتراءون أ ه ل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في ا ل أ ف ق من المشرق أ و من المغرب لتفاضل ما ب ي ن ه قالوا يا رسول الله أ تلك منازل ا ل أ ن ب ي ا ء لا يبلغها غيرهم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده رجال آ م ن و ا بالله وصدقوا المرسلين هذه ا ل ج ن ة كما يقول ابن قيم غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان سكانها أ ه ل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والاحسان ايها الج... ا ل أ ح ب ة وهذه ا ل ج ن ة ترابها المسك وفيها جنادل اللؤلؤ وفيها من النعيم عيون, عيون من الكافور عيون من التسنيم عيون من السنسبيل إ ن المتقين في جنات وعيون لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة انجفل الناس إ ل ي ه هرع الناس إ ل ي ه خرج الناس يستقبلونه فكنت فيمن انجفل يقول عبد الله بن سلام فكنت فيمن انجفل فلما ر أ ي ت وجهه صلى الله عليه وسلم علمت ان وجهه ليس بوجه كذا قال فكان اول ما قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنه ربكم بسلام و ق د أ خ ب ر ن ا جل وعلا أ ن هذه القصور وهذه الغرف وهذه الخيام فيها أ م ر عجيب قال تعالى حور مقصورات في الخيام وقال تعالى وهذه الخيام أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة خيام ع ج ي ب ة خ ي م ة من ا ل ل ب ل ؤ بل كل هذه ا ل خ ي م ة لؤلؤه واحده مجوفه طولها في السماء ستون ميلا وفي بعض الروايات أ ن عرضها ستون ميلا ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل خ ي م ة دره م ج و ف ة طولها في السماء ثلاثون ميلا في كل زاويه منها للمؤمن أ ه ل لا يراهم ا ل آ خ ر و ن أ ت ر ي د و ن بيوتا في ا ل ج ن ة أ ت ح ب و ن أ ن تعمروا دورا في ا ل ج ن ة أ ت ح ب و ن أ ن تشيدوا قصورا في ا ل ج ن ة من بنى لله مسجدا ً ولو مفح سقطات بنى الله له به بيتا ً في ا ل ج ن ة من بنى مسجدا ً ولو مفح سقطات ب ن ا ء ك لمسجد ولو بقدر ما تقع فيه ق ل ا ه أ و ح م ا م أ و طير تجعله وقفا لله يصلي فيه المسلمون سواء في هذه البلاد أ و في أ ي بلاد تحرص أ ن يكون هذا المسجد يعبد الله فيه وحده ولا يشرك فيه شيئا أ ب ش ر ب أ ن هذا من أ س ب ا ب بناء الدور لك في ا ل ج ن ة في مسند أ ح م د عن ابن عباس ب إ س ن ا د صحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص ق ط ا ت بنى الله له به بيتا في ا ل ج ن ة وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن م أ ب ي داود و ا ل ن س ا ء ي وابن ماجه عن أ م ح ب ي ب ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم اثنتين صلى والليلة في تطوعاً عشر سركعاً بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة يعني الفقير اللي ما عنده ريالات أ و دنانير أ و دولارات أ و دراهم يبني بها مسجدا يداوم على ثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة في اليوم و ا ل ل ي ل ة تطوعا مع محافظته على الفرائض والواجبات ف إ ن ه بذلك يبنى له بيت في ا ل ج ن ة قال ابن القيم للعبد فينا خ ي م ة من لؤلؤ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 وخيامها منصوبه برياضها وشواطئ ا ل أ ن ه ا ر ذي الجريان ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان يعني ما في الخيمة إلا حرية لو قابلت الشمس والقمر لصطع نورها ما الخيمة الشمس إلا قابلت والقمر منكسفان منخسفان ما في لو منخسفان وقلت الشمس سوى للنيرين لقلت منكسفان لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أ ش ج ا ن فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير خيرات أخلاق حسان خيرات أ خ ل ا ق حسان أ و جهن فالحسن و ا ل إ ح س ا ن متفقان أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هل في ا ل ج ن ة ليل هل في ا ل ج ن ة نهار قال العلماء ليس في ا ل ج ن ة ليل ولا نهار و إ ن م ا هم في نور دائم ابدا ويقول الله جل وعلا ولهم فيها رزقهم بكره و ع ش ي ة فهل يدل ذلك على أ ن في ا ل ج ن ة ليل ونهار قال العلماء إ ن م ا هو نور دائم و إ ن م ا يعرفون مقدار الليل ب إ ر خ ا ء الحجب و إ غ ل ا ق ا ل أ ب و ا ب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح ا ل أ ب و ا ب ذكره ابن الجوز ويقول ابن ت ي م ي ة في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ج ن ة ليس فيها شمس ولا قمر أ ي ن الشمس والقمر يكونان ثورين يكوران في النار الله أ ك ب ر هذه المخلوقات ا ل ع ج ي ب ة أ ي ن تكون هذه الجبال الشمس القمر السماء الله أ ك ب ر و ي س أ ل و ن ك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا تنتهي قبل بلوغ هذه ا ل م ر ح ل ة وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أ ت ق ن كل شيء و إ ذ ا الجبال نسفت هذه الجبال ا ل ع ظ ي م ة الرواسي لو جمعت جيوش ا ل أ ر ض جيوش الدنيا منذ أ ن قامت ا ل س ا ع ة إ ل ى يومنا هذا ل ي ز ي ل جبال ب ق ع ة من بقاع ا ل أ ر ض ما أ ز ا ل ه ا لكن الله جل وعلا يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش تشوف الجبال ط ا ئ ر ة ك أ ن ه ا الصوف ا ل م ت ط ا ئ ر من ش د ة الهول إ ذ ا السماء انفطرت و إ ذ ا الكواكب انتثرت و إ ذ ا البحار فجرت و إ ذ ا القبور بعثرت وفي س و ر ة أ خ ر ى واذا إذا الشمس كورت و إ ذ ا النجوم انكدرت كل هذه الكواكب وكل هذه ا ل أ ف ل ا ك وكل هذه المخلوقات ا ل ع ظ ي م ة التي ع ظ ي م ة ا ل هي أ ع ظ م من خلق ا ل أ ر ض ومن عليها وما فيها تتطاير وتنتهي وتزول حتى البحار تتفجر وتشتعل نارا و إ ذ ا البحار سجرت أ ي تشتعل بالنار أ ي ه ا الاحبه قلنا إ ن الشمس والقمر غير موجودين في ا ل ج ن ة أ و لا يوجد ليل ولا نهار و إ ن م ا هو نور كما يقول ابن ت ي م ي ة و ا ل ج ن ة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولكن يعرف البكور والعشي بنور يظهر من قبل العرش أ ح ب ا ب ن ا إ خ و ا ن ن ا ما هو طعام أ ه ل ا ل ج ن ة طعامنا إ ذ ا لم نجده نموت من الجوع و إ ذ ا شبعنا منه أ م ر ض ن ا و أ ت خ م ن ا ثم نخرجه عذره وغائطا وبرازا في الخلاء و ا ل م ر ا ح ض م ش ق ة في كل ا ل أ ح و ا ل م ش ق ة في طلبه م ش ق ة في أ ك ل ه م ش ق ة في هضمه م ش ق ة في إ خ ر ا ج ه ولو بقي الطعام لرضي الواحد أ ن يجز بطنه و أ ن يشق جوفه من أ ج ل إ خ ر ا ج لقم أ ك ل ه ا وكان يشتهيها والشراب الذي نشربه نشربه ثم لو انحصرنا فلم نستطع أ ن نخرجه لرضينا أ ن تشق منا ا ل أ ج و ا ف ل إ خ ر ا ج ه طلب الماء مشقه ولو فقدناه لهلكنا و إ ذ ا أ و د ع ن ا ه أ ج و ا ف ن ا مللنا منه حتى نخرجه هذا مثال الدنيا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه لكن طعام أ ه ل ا ل ج ن ة يقول ابن القيم في بنظمه الجميل في ا ل ن و ن ي ة ا ل ك ا ف ي ة ا ل ش ا ف ي ة وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناوم يا ش ب ع م كملت لذي ا ل إ ي م ا ن فينظم هذه المعاني ابن قيم الجوزي ة رحمه الله بقوله وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب م ن ا و م يا شبعه ك م ل ت ل ذي ا ل إ ي م ا ن لحم وخمر والنساء و فواكه والطيب مع روح ومع ريحان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 أهل الجنة لا يجوعون فلماذا يأكلون؟ قائل اليس ج ن ة لا ج و و يأكلون يقول ع ن فلماذا قائل ل ي أ قد أ ه ل ا ل ج ن ة لا ي ض م ع و ن فلماذا ي ش ر ب و ن قد أ و ر د القرطبي هذا و أ و ر د ه كثير من السلف رضوان الله عليهم فقال و ان إ أ ك ل ا ل ج ن ة إ ن طعام و أ ك ل أ ه ل ا ل ج ن ة ليس عن جوع و إ ن شرابهم ليس عن ض م أ ولكنها لذات ا ل أ ك ل ولذات الشراب ولكنها لذات ا ل أ ك ل ولذات الشراب ف إ ذ ا شبعوا و أ ك ل و ا كان ا ل أ ك ل لذه وكان تصريف هذا الطعام والشراب لذه قال ابن القيم في هذا هذا وتصريف الماكل منهم عرق يفيض لهم من ا ل أ ب د ا ن كروائح المسك الذي ما فيه خلق غيره من سائر ا ل أ ل و ا ن فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى ا ل أ ز م ا ن لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا ب ص ط من ا ل إ ن س ا ن ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم ب ا ل إ ح س ا ن هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم و ل أ ح م د الاثران الله أ ك ب ر أ ي ه ذ ا ا ل ن ع ي م أ ي هذا الخير أي تلك النعمات، اي ل ن ع ا م ت أ تلك النعم وتلك البركات وتلك الرحمات ايها ا ل أ ح ب ة إ ن ن ا نستطيع أ ن ندرك نصيبنا ب إ ذ ن الله وبرحمته مما نحن بصدد ولكن ما الذي يقعد بنا عن هذه الجنه قبل أ ن نجيب على ذلك نكمل شيئا ً مما بقي من وصفها ف أ م ا أ ش ج ا ر ا ل ج ن ة الحدائق النخيل في الصحيحين عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه إ ن في ا ل ج ن ة ل ش ج ر ة يسير الراكب الجواد المضمر السريع م ئ ة عام ما يقطعها هذه ش ج ر ة واحده و س د ر ة المنتهى في الصحيحين أ ي ض ا ً قال صلى الله عليه و سلم ثم انطلق بي حتى انتهيا الى س د ر ة المنتهى ونبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آ ذ ا ن ا ل ف ي ل ة تكاد ا ل و ر ق ة تغطي هذه ا ل أ م ه يشير إ ل ى أ م ه كانت عند اوصال سله فغشيها الوان لا أ د ر ي ما هي ثم أ د خ ل ت ا ل ج ن ة ف إ ذ ا فيها جنابذ اللؤلؤ و إ ذ ا ترابها المسك و أ م ا ش ج ر ة ط و ب ة ف ش ج ر ة ع ظ ي م ة ك ب ي ر ة تصنع أو تصنع ن م ه او أ تخرج منها ثياب أ ه ل ا ل ج ن ة ففي مسند أ ح م د وتفسير بن جرير وصحيح بن حبان عن أ ب ي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوضى ش ج ر ة في ا ل ج ن ة م س ي ر ة م ئ ة عام ثياب أ ه ل ا ل ج ن ة تخرج من أ ك م ا م ه ا وقد دل على أ ن ثياب أ ه ل الجنه تتشقق عنها تشقق عنها ثمار ا ل ج ن ة حديث رواه أ ح م د في مسنده عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ خ ب ر ن ا عن ثياب أ ه ل ا ل ج ن ة خلقا تخلق أ م نسجا تنسج صحابي يفكر في الثياب في ا ل ج ن ة فجاء ي س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل هي خلق يخلق أ م ن س ج ينسج فضحك ب ع ض القوم الجالسين فقال صلى الله عليه وسلم ومما ت ض ح ك و ن من جاهل س أ ل ع ا ل م ثم أ ك ب ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم وقال أ ي ن السائل فقال هوذا أ ن ا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا بل تشقق عنها ث م ر ة ا ل ج ن ة بل تشقق عنها, تشقق عنها والذين يحبون الاباعر ويعشقون الخيل والدواب في الجنه ما تتمناه انفسهم ولهم فيها ما تشتهيه ا ل أ ن ف س وتلذذ ا ل أ ع ي ن فِي مُسْلِمٍ و أ خ ر ج ه أ ي ض ا أ ب و نعيم في الحليه والحاكم المستدرك عن ابن مسعود قال جاء رجل ب ن ا ق ة م خ ط و م ة فقال يا رسول الله هذه ا ل ن ا ق ة في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم لك بها س ب ع م ا ئ ة ن ا ق ة م خ ط و م ة في الجنه ة وقال و و ق الحاكم صحيح على شرط الشيخين على صحيح شرط ف الذهبي أهل الجنة يتمنون أشياء الأمانة أهل هذه تعجبون يتمنون من وقد يتمنى بعض أ ه ل ا ل ج ن ة أ م ن ي ة فهذا واحد ي س ت أ ذ ن ربه أ ن يزرع في ا ل ج ن ة واحد من اهل ا ل ج ن ة ي س ت أ ذ ن الله أ ن يزرع في ا ل ج ن ة ففي صحيح البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من ا ل أ ع ر ا ب من أ ه ل ا ل ب ا د ي ة فقال صلى الله عليه وسلم إ ن رجلا ً من أ ه ل ا ل ج ن ة ا س ت أ ذ ن ربه في الزرع فقال له الله جل وعلا يا عبدي أ ل س ت فيما شئت يعني ما الحاجه الى الزرع ماذا تريد من الزرع وانت في زرع وظل ونعيم أ ل س ت فيما شئت قال بلى ولكن أحب الزرع. فقال صلى الله فقال بلى ولكن احب الزرع فاتاه الله ما اراد فبذر اخذ يبذر فبدر ا الطرف ن ب ا ت ه ي ع ن ي ما ي ض ع ا ل ب ذ ر ة ح ت ى يلاحق الثمار ببصر ه ح ت ى يلاحق الغرس و ا ل ن ح ل و ا ل ث م ا ر ببصر ه فبدر فبدر الطرف ن ب ا ت هو ا س ت و ا ء هو ح ص ا د ه فكان أ م ث ا ل الجبال ف ي ق و ل الله تعالى دونك ي ابن ا آ د م ف إ ن ك لا يشبعك شيء ق ا ل ا ل أ عربي ا الذي كان جالس ا ً عند ا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لا تجد هذا السائل إ ل ا قرشيا أ و أ ن ص ا ر ي ا هذا الذي يريد أ ن يزرع في ا ل ج ن ة يقول اهل اعرابي يا رسول الله والله لا تجد هذا السائل إ ل ا قرشيا أ و أ ن ص ا ر ي ا ف إ ن ه م اصحاب زرع و أ م ا نحن فلسنا ب أ ص ح ا ب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رجل آ خ ر من أ ه ل ا ل ج ن ة يتمنى أ م ن ي ة يتمنى ماذا يتمنى الولد فيحقق الله لهم امنيته في ساعه و ا ح د ة حيث يتم الحمل والوضع في س ا ع ة روى الترمذي في سننه و أ ح م د في مسنده وابن حبان في صحيحه باسناد صحيح عن أ ب ي سعيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن إ ذ ا اشتهى الولد في ا ل ج ن ة كان حمله ووضعه في ساعه واحده كما يشتهي ثم نداء إ ل ى أ ه ل الطرف من الذين يحبون الطرف من الذين يحبون أ ن يلذذوا ل أ س م ا ع ويحركوا ل أ ش ج ا ن لا تبيعوا طربا في ا ل ج ن ة بطرب على أ ع و ا د واجتماع على ا ل م ع ص ي ة وصور م ح ر م ة ومقابلات خ ب ي ث ة ومجالس س ي ئ ة وروائح نتيجه في الجنه غناء في الجنه غناء جميل أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم أ ن الحور العين في الجنان يغنين اغاني, أغاني ح ل و ة ب أ ص و ا ت ج م ي ل ة ع ذ ب ة ففي معجم الطبراني ا ل أ و س ط ب إ س ن ا د صحيح عن, ابن عمر عن النبي ب ن عن عمر ا صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ز و ا ج أ ه ل ا ل ج ن ة ليغنين أ ز و ا ج ه ن ب أ ح س ن أ ص و ا ت ما سمعها أ ح د قط وإن م قال يغنينه نحن ا خ ابن ت الحسان أزواج قوم كرام ينظرن قوم القيم في هذا المقام في نونيته ا ل ك ا ف ي ة ا ل ش ا ف ي ة قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوانب ا ل أ غ ص ا ن فتثير أ ص و ا ت ا تلذ لمسمع ا ل إ ن س ا ن كالنغمات ب ا ل أ و ز ا ن يا ل ذ ة الاسماع لا تتعوض بلذاذه ا ل أ و ت ا ر والعيدان اواما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالاصوات والالحان واها لذيا كالسماع فانه مليت به الاذنان بالاحسان واها لذيا كالسماع وطيبه من مثل أ ق م ا ر على أ غ ص ا ن ي واها لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أ ش ج ا ن واهل ولم بصوت الأصوات حور النواعي لذياك السماع ذياك تصغيرا بلسان ما سامعه بصوت أطيب من حور الجنان حسان له أقل ظل أطيب من نحن الخوالد خيرات كاملات الحسن و ا ل إ ح س ا ن لسنا نموت ولا نخاف وما لنا ص خ ط ولا ضغن من ا ل أ ض غ ا ن ي طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا ل ف ض ا ن ثم يقول ابن القيم ينادي أ و ل ئ ك الذين أ ش غ ل و ا أ و ضيعوا أ و فوتوا ن ع م ة ذلك السماع والغناء ا ل ذ ي ذ في ا ل ج ن ة أ غ ا ن يقول المطربين والتافهين ا ل و ص ط ي ن ا م ه ر ج ي نزه والممثلين الماجنين وغيرهم يقول الماجنين سماعك إ ن أ ر د ت سماع ذياك الغنى عن هذه ا ل أ ل ح ا ن لا تؤثر ا ل أ د ن ى على ا ل أ ع ل ى فتحرم ذا وذا يا ذ ل ة الحرمان إ ن اختيارك للسماع النازل ا ل أ د ن ى على ا ل أ ع ل ى من النقصان والله سماعهم في القلب والإيمان سماعهم القلب السم مثل الأبد إذ في في وهذا ا ل ل من فك ا ل ي هو دأبه د أ ب من الاشراك بالرحمن الإشراك فالقلب بيت الرب جل جلاله حباً جل بيت والله إ خ ل ص ا مع إ فإذا ح س ا ن ت ع ق بالسماع ا ص ر عبداً لكل فلانة وفلان وهذا والله لكل صحيح الذين الأغاني والعياذ بالله ذكرهم يسمعون وهي وعشيةً بكرةً بعضهم يسمع الكلام عن ا ل ج ن ة فلا تدمع عينه شوقا ويسمع ا ل آ ي ا ت عن النار فلا يضطرب قلبه وجلا ً وخوفا ثم يسمع صوتا ك أ ن ه صوت البوم ك أ ن ه صوت الغربان ك أ ن ه صوت بشر أ و ك أ ن ه صوت الشياطين ولو صدر من بشر ثم تجده يطرق ويبكي ويتكسر و ي ت أ ث ر من هذا الغناء الدنيوي ا ل ص ا ق ط ويبيع حظه من الغناء ا ل أ خ ر و ي فاذا تعلق بالسماع اصاره عبدا لكل فلانه وفلان حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان فقل الكتاب عليهم لما راوا تقييده بشرائع الايمان وله خف عليهم لما راوا ما فيه من طرب ومن الحان قوت النفوس وانما القران قوت القلب ا ن يستوي القوتان ولذا تراه حظ ذي النقصان والصبيان والنسوان يقول ا ل ن هذه ا ل أ غ ا ن ي التي يسمعها أ ه ل الدنيا هي حظ أ ه ل النقصان ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان و أ ل ذ ه م فيه أ ق ل ه م من العقل الصحيح فسلاق العرفان يا ل ذ ة الفساق لست ك ل ذ ة ا ل أ ب ر ا ر في عقل ولا قران وأما الحور العين في واما الحور العين في الجنه فان الله يزوج ع ب ا د ه بهؤلاء الجميلات الكواعف ا ل أ ت ر ا ب قال تعالى كذلك وزوجناهم ََََُْ بحور ُِ عين ٍِ والحور, والحور ُ جمع حوراء َ وهي التي يكون ُ بياض ُ عينها شديد وسواد ُ عينها شديد ٌ ايضا والعين ُ جمع ُ عيناء وهي و ا س ع ة ُ العين وقد وصف ا ل ق ر آ ن ُ الحور َ العين َ بانهن َُّ كواعب َِ اترابا قال تعالى إ ن للمتقين مفازا حدائق و أ ع ن ا ب ا وكواعب أ ت ر ا ب ا والكاعب ا ل م ر أ ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ص غ ي ر ة و ا ل أ ت ر ا ب المتقاربات في السن والحور العين من خلق الله في ا ل ج ن ة أ أنشأ ن ش أ ه ن الله إ ن ش ا ء فجعل هؤلاء الحور أ ب ك ا ر ا عربا أ ت ر ا ب ا يتحببن الى أ ز و ا ج ه ن إ ن ا ا ن ش أ ن ا ه ن إ ن ش ا ء فجعلناهن أ ب ك ا ر ا عربا أ ت ر ا ب ا وكونهن أ ب ك ا ر ا أ ي لم يطمثن من قبل قال تعالى لم يطمثهن وإنسٌ اما بياض هؤلاء الحور قال تعالى وحور عين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون وشبههن في موضع آ خ ر بالياقوت والمرجان قال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان وانظر إلى هذا الجمال الذي إلى ذكره الله جل وعلا يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد له في جمال الدنيا نظيرا أ و شبيها أ و مثيلا لا والله قال صلى الله عليه وسلم ولو أ ن ا م ر أ ة من أ ه ل ا ل ج ن ة اطلعت إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض ل أ ض ا ء ت ما بينهما و ل م ل أ ت ه ريحا ولنصيفها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري يصوغ هذه المعاني ابن قيم ا ل ج و ز ي ة في نونيته ا ل ك ا ف ي ة ا ل ش ا ف ي ة فيقول فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك ي ا خ ل ف ر ط ا ن حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أ ج م ل النسوان هذه لكل من آ ذ ت ه زوجه لكل من اشغلته زوجه لكل من أ ر ا د جمالا لكل من أ ر ا د لذه لكل ولكل ولكل من أ ر ا د مهما جمعت من الجمال ف إ ن ه ا فتره ثم تزول ولذه ثم تنقضي وبرهه ثم تفنى ولكن اجعل أ م ل ك في رضا الله ثم في هذا النعيم المقيم اجعل أ م ل ك فيما عند الله من الحور حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أ ج م ل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد البست فالطرف كالحيران ويقول, أي العبد الذي في الجنة ويقول لما ان يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن و ا ل إ ح س ا ن والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها و أ ك م ل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت غوائب ا ل أ غ ص ا ن فتراه يعجب وهو ذاك من وشمس كيف يجتمعان فيقول يجتمعان ذاك سبحان الذي ذا وهو يعجب ليل موضع وشمس من سبحان متقن صناعة الإنسان للليل يدرك شمسها فتغيب عند وكلاهما ا لا الليل يتصاحبان ل م س تأتي بطرد خ و انت وكلاهما أ ن وحريتك في الجنه وكلاهما مراه صاحبي اذا ما شاء يبصر وجهه يريان فيرى محاسن وجهه في وجهها فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى ج وجهها ه ه في و محاسنها به بعيان حمر الخدود ثغورهن لالئ سود العيون فواتر الاجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد روينا أن برقاً صاطعاً يبدو ضوث فيسأل فيقال برقاً أن عنه من بجنان صاطعاً هذا ضاحك في الجنه العليا كما ت ر ي ن يسطع في ا ل ج ن ة نور فيعجب أ ه ل ا ل ج ن ة ويقول ما هذا الذي ص ط ع فيقال أ ه ل المنازل العليا في ا ل ج ن ة أ ح د ه م عنده ح ر ي ة ابتسمت له فسطع نور ثغرها الله أكبر هذا ينبغي أ ن نعتقده عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين ومن شك فيه أ و تردد فيه ففي عقيدته خلد في إ ي م ا ن ه نقص في إ ي م ا ن ه ش ا ئ ب ة من الناس من تجدهم يتذبذب ويتردد حينما ي أ ت ي الكلام عن ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة لا الم ف ل ا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب كل ما صح من الغيب فيجب وجوبا لا تعذر ُ بتركه ه لا ُ ع ذ ب ت ر أ ن تؤمن به إ ي م ا ن ا كاملا حقا ولقد روينا ان برقا ساطعا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 أ ن أ ق ر أ ب ق ي ة ما وصفه ابن القيم في الحور العين والله لقد وصف وصفا عجيبا ووصف ا ل ل لقد ه وانصحكم ص ف عجيبا ووصف و أ بشراء الكتاب ويباع بالمكتبات ن و ن ي ة ابن القيم ا ل م س م ا ت ب ا ل ك ا ف ي ة ا ل ش ا ف ي ة كلام عن الحور العين من أ و ل ر أ س ه ا إ ل ى أ خ م ص قدمها ولكن ابن القيم يستحي رحمه الله رحمه و ا س ع ة إ ذ أ ن ه لما بلغ بعض مواطن الجمال في النساء قال و إ ذ ا انحدرت ر أ ي ت أ م ر ا هائلا ما للصفات عليه من سلطان ما نتكلم ما نتكلم رحم الله ابن القيم ولولا أ ن ن ا في مسجد والمسجد مكتظ بالشباب ل ق ر أ ت و أ س م ع ت ك م ب ق ي ة هذه ا ل أ و ص ا ف ا ل ج م ي ل ة ولكن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ماذا أ ق و ل وماذا أ ق ر أ وكلنا و إ ي ا ك م ننظر شيئا ولا نستطيع قراءته ولكن أ خ ت م ب أ ب ي ا ت ه التي قال فيها فاجمع ف ج م ع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعه لزمان يعني هذا النعيم الذي ذكرناه أ ت ر ي د ه اجمع شمر اجتهد اعمل اصبر على ط ا ع ة الله واصبر عن م ع ص ي ة الله واصبر على أ ق د ا ر الله فاجمع قواك لما هناك وغم ظل عينين واصبر ساعه لزمان ما هاهنا والله ما يسوى ق ل ا م ة ظفر و ا ح د ة ترى بجنان ما هاهنا إ ل ا النقار وسيئ ا ل أ خ ل ا ق مع عيب ومعم ومع نقصان هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أ و الفراق الثاني طبعاً هذا ليس لكل النساء بل لبعضهن هذا النساء الله وهداو أصلحهن ليس لكل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 جد الرحيل فلست باليقظان سار الرفاق و ق ل ف و ك مع الالى أ قنعوا بذا الحظ الخسيس الفان و ر أ ي ت أ ك ث ر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان لكن اتيت بخطتي عجز وجهل بعد ذا وصحفت كل أ م ا ن منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير و ر ا ح ة الابدان حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إ م ك ا ن ي ستعلم يوم ينكشف الغطاء الحقيقي في ا ل آ خ ر ة ماذا فرضت وماذا جنيت وماذا تساهلت وماذا خسرت وختاما أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه هل يعطى أ ه ل ا ل ج ن ة أ ف ض ل من هذا نعم هناك فضل أ ع ظ م من هذا كله اسمعوه عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله تعالى يقول ل أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله ف ي ي د ي ك فيقول الله جل وعلا هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أ ع ط ي ت ن ا ما لم تعط أ ح د ا من خلقك فيقول جل وعلا أ ل ا أ ع ط ي ك م افضل من ذلك فيقولون يا رب و أ ي شيء أ ف ض ل من ذلك فيقول تعالى احل عليكم رضواني فلا أ س خ ط عليكم بعده أ ب د ا ً متفق عليه و أ ع ظ م النعيم النظر إ ل ى وجه الله الكريم في جنات النعيم يقول ابن الاثير ر ؤ ي ة الله هي ا ل غ ا ي ة القصوى في نعيم ا ل آ خ ر ة و ا ل د ر ج ة العليا من عطايا الله ا ل ف ا خ ر ة بلغنا الله واياكم منها ذلك روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن صهيب الرومي رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا دخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة يقول تبارك وتعالى عبادي تريدون شيئا أ ز ي د ك م فيقولون يا رب أ ل م تبيض وجوهنا أ ل م تدخلنا ا ل ج ن ة أ ل م تنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أ ع ط و ا شيئا أ ح ب إ ل ي ه م من النظر إ ل ى ربهم تبارك وتعالى ثم تلا هذه الايه للذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ه ا ايها ا ل أ ح ب ة نعيم ا ل ج ن ة باعه شباب بالمعاكسات نعيم ا ل ج ن ة بعه ا شباب بالمباريات نعيم ا ل ج ن ة باعه الطماعون بالربا و ا ل أ س ه م ا ل ر ب و ي ة نعيم ا ل ج ن ة باعه الجشعون ب ا ل أ م و ا ل الحرام نعيم ا ل ج ن ة باعه الكذابون ب ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة و ا ل و ش ا ي ة والنقل السيء نعيم ا ل ج ن ة باعه الذين لا شغل لهم إ ل ا أ ع ر ا ض الخلق و ا ل و ش ا ي ة بالخلق نعيم ا ل ج ن ة قد باعه مجانين باعه مساكين باعه ح م ط ه باعه غافلون وما علموا أ ن ه م يبيعون نعيما عظيما ب ل ذ ة ع ا ج ل ة ح ق ي ق ه ا ر أ ي ت م شابا يضيع ا ل ج ن ة في ل ذ ة ل ح ظ ة جاء إ ل ي في هذا ا ل أ س ب و ع شاف يقول إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ت و ب إ ل ى الله فقلت ومما تتوب قال يتسلط علي شيطاني ونفسي وهواي وجلساء ي س و ء فلا يزالون بي حتى نسافر فنزني والعياذ بالله ولا زال هذا ا ل أ م ر أ ت ر د د فيه إ ل ى ا ل س ا ع ة فهل لي من ت و ب ة وهل إ ل ى خروج من سبيل فقلت أ ي ه ا الشاب إ ن نعم الله عليك ع ظ ي م ة والله لو كنت مشلولا لما وجدت آ ل ة تزني بها لو كنت مقعدا لما وجدت ص ح ة و ق و ة تزني بها لو أ خ ذ سمعك أ و بصرك أ و طرفك أ و كلاك أ و عرق من عروبك أ و شريان من شرايينك أ و شيء من ب د ل ك لتمنيت ثلث ا ل ع ا ف ي ة ربع ا ل ع ا ف ي ة خمس ا ل ع ا ف ي ة عشر ا ل ع ا ف ي ة لا أ ن تزني بهذه ا ل ص ح ة التي أ ن ت تتقلب فيها ثم إ ن ن ع م ة الله عليك ع ظ ي م ة ف إ ن الله قادر أ ن يرسل إ ل ي ك ملك الموت فيقبض روحك و أ ن ت على تلك ا ل ب ا غ ي ة ا ل ز ا ن ي ة كما حصل لبعض الشباب الذين حملوا جنائز من أ ح ض ا ن الباغيات حملوا وجيء بهم في التوابيت إ ل ى ص ل ا ة المطارات من ذا الذي يبيع هذا النعيم يا إ خ و ا ن من ذا الذي يضيع حظا من ا ل ج ن ة قال صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا كما يضع أ ح د ك م أ ص ب ع ه في اليم في البحر في المحيط فلينظر بما يرجع أ ن ت تجلس على شاطئ محيط من المحيطات ثم تدخل أ ص ب ع ك أ ص ب ع ك ب ي ه فانظر ماذا يعلق ه ا لا يعلق في الاصبع إ ل ا ا ل ق ط ر ة التي نزلت ق ط ر ة و ا ح د ة معناها ان هذه ا ل ق ط ر ة هي الدنيا و ا ل آ خ ر ة هي البحر ك ل فمن ذا يبيع ا ل آ خ ر ة ب ق ط ر ة من ذا يبيع النعيم ب ل ذ ة ل ح ظ ة من ذا يبيع النعيم ب ل ذ ة ل ح ظ ة ثم ل ذ ة زالت وبقي وثبت وما يزال وزرها مكتوب محسوب وشؤمها ينتظرك في نفسك أ و في مالك أ و عند فراق روحك و ا ل ل ذ ة ذهبت إ ن أ ه ن ا ع ي ش ة قضيتها ذهبت لذاتها و ا ل إ ث م حل فاتق الله فتقوى اللهم ا جاورت قلب امرئ إ ل ا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتق الله البطل اعتزل ذكر ا ل أ غ ا ن ي والغزل وقل الفصن وجارب من هزل ودع الذكر ل أ ي ا م الصبا ف ل أ ي ا م الصبا نجم عفل أ م ا كفى ما مضى من العمر أ م ا كفى ما مضى من ا ل غ ف ل ة أ م ا كفى ما مضى من الليالي الشخير والنخير من النوم ما قمنا نتهجد فيه لله ل ح ظ ة أ م ا كفى من تلك ا ل أ ي ا م بساعاتها وما فيها ضاعت ما أ و د ع ن ا ه ا أ ع م ا ل ا ص ا ل ح ة والله إ ن ن ا مغبونون غ ب ل ا عظيما فأسأل ا ل ل ه جل و ع ل اني اسالك اللهم اني اسالك ل اللهم خُلْ اني د ي ن ا إلى س ا ت ك اللهم ب ن ي ي ن ا س ا ت ك اللهم اني اسالك ع ا ل ل ه ن ا ر ب ن ا و و م ل ا ن ا و خ ا ل ق ن ا ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك ا ل ح س ن ى و ص ف ا ت ك ا ل ع ل أ ل ا تدعَى لهذه ا ل و و ج ه ا ل ط ي ب ة في ه ذ ا ا ل م ق ا م ر ج اسالك ل ا و ن ء ذنبًا اللهم ل اني ا ل ا ل ك ل اللهم قضيته و ا ذنبا إ ا غ ف ر ت ولا لا تدع ش ايما أو أنثى إ ل الا زوجته ا ل ل ه م تدع أيما إلا زوجته ولا عقيما إ ل ا رزقته م ذ ر ي ة ص ا ل ح ة بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم ثبتنا واسترنا واهدنا وكلنا و أ ع ن ا اللهم توفنا و أ ن ت راضٍ عنا. اللهم ا ع ن الاسلام والمسلمين اللهم ا اعز الاسلام و ا ت ل م س ر ا ي ن اللهم ا ا ع ر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ا ن ص ر ا ل م س ل م ي ن في ا ل ب و س ن ة وفي الهرسك وفي الجزائر وفي تونس وفي أ ث ي و ب ي ا وفي ا ر ي ر ي ا وفي أ و ر و م و وفي فلسطين وفي الهند وكشمير والفلبين وبورما وفي سائر البقاع يا رب العالمين ضيق عافية ذرياتهم نبينا اللهم اجعل اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم احفظ ذرياتهم. وأقم على الحق والكتاب والسنة الله رب فرج مخرج بلوى وصحبه لهم كلهم كل كل على على دولتهم وصلى وسلم على نبينا محمد وآله من من ومن ومن وأقم محمد شكر الله ل ف ض ي ل ة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته و و ت ق ب ل ا ت ح ي ا ت إ خ و ا ن ك م في ي ت س ج ل ا ت ا ل ت ق و ى ا ل ل بالرياض إ س ا م ي ة و ا ا ا ل ل عليكم ل ل س م ورحمة ه و بموجب ر ك ا أيها الإخوة ت ه فهرس تسجيلات التقوى ف إ ن رقم هذا الشريط هو عشرة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون وستمئة آلاف